كذلك نخص عليك من الأنبياء ما قد سبق و قد آتي لك من الذين تكره من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه و سألهم يوم القيامة حلا يوم يفهم في الصور ونحسر المجرمين يومئذ زوقا يتقافون بينهم إن لبثتم إلا بثٍ إلا عشرة مَحَلُّ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْتَلُوا طَرِيقَةً إلَّا بثٍ إلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَلْسِفُهَا رَبِّي لَسْفًا فَذَرُهَا قَرْيَةً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 القهي ولا يحيطون به علما وعنت الوجود للحي القيوم وقد خاب من حملوا الغل بما من يعمل الى الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف الموت ولا هجى وكذلك انزل صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا